موقع محب القارئ ادريس ابكر يقدم بسم الله الرحمن الرحيم ان <تصفيق> الذين في هذه ربهم بمالهم تجري تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيه في اعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاء في قضيانهم يأمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا, دعانا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرْ مَالَكَ أَلَمْ يَدُعْنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّ كَذَٰلِكَ قدمت لكم هذه الماده من موقع محبي الشيخ ادريس افكار